قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله لا أتتح أ والله بما ترحم فَإِذَا مُسِتْ إِنَّ مِسْكِينًا فَإِنْ كَانَ تُؤْمِنُ يركع حضور الله ويلكع عذوان و والعدوان جونا الرسول وَإِذْ جَعَلَ be بِمَا دَنَا بما لم يحجيك به الله و يقول Ooh, ya ooh, Do you want Uh-huh. -oh. I'm night. يا أيها الذين آمنوا إذا قاتلتم لكم في سبيل في المجد يسثم سر الشزو <تصفيق> فالشزو وإذا قيل الشزو فالشزو يرفع إلا يا ربما إلا هو من ذا ذا ويا صاح بالله نقول واذا كنا شذو ya yeah, ay easy <laughs> إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا شعاكم ذلك خير لكم وأصغر فَإِنْ لَمْ تَجِدُ فَإِنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّعِيمِ أَشْفَى مواين يا زين حيواكم صدقوا فا انتم تفعلوا و الله Don't come